الحمد لله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور كل شيء انا اعوذ من شرور كل شيء امين سيدات يا مدينه انهر بالدين تعالى فله دنا هاي محمد فلانا دينا اشهد ان لا لا شريك له اشهد ان محمدا عبد رسول ثمنا ارجع ان شاء الله عطفي في خات الجنائز الجنائز جمع جناز ويسمعوا الاستهزاء بالموت وكثروا من الذكر وكثروا من الذكر الفرق بين الذكر والذكر الذكر يعني باللسان لو قلنا كثروا من الذكر يعني كثروا ذكر الموت في بالتلامع اما الذكر من الايه من التذكر فهو الانسب من هنا ده طابع بالذات ذكر يعني أن الذكر التفكر يعني ويصح أيضا بالكسر لقوله صلى الله عليه ذكر هذه ألا ذاك ويقره الأنيم لما رؤي عن أعطاء النبو الكريم وتمن الموت إلا لخوف فتنة يعني ويقره أيضا أن النثاني تمد الموت إلا لخوف فتنة <تصفيق> وبحديث لا تتمنعن احدكم الموت يدور من اصابه الحديث متفق عليه وفي العيد اذا اردت بذلك تبنه فخذ من اليك غير مفتوم وتسن عياده المريض المسقط دي هو كمخطبه يعني للذنائز يساهم المسلم ان يعود المريض المسقط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 فذلك ذلك على أن هذه العيادة كانت مقصودة ليس لتنتهيها إنما مقصودة للدعوة إلى الله عز وجل و تذكيره بالإستماع بحديث المرأة مرارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتباع الجنائز وعيادة المرأة و عند موته لا إله إلا الله مرة برضو يسن أن يلقى الميت عند احتضاره لا إله إلا الله نبيه المرة يعني تكفي مرة نص عليه لقول صلى الله عليه وسلم لقموا موتاكم لا إله إلا الله حديث في مصد وحديث آخر من كان آخر كلامه لا إله الله دخل جاهده ولم يزد فيضدره يعني لم يجد على مرة فيضدره شباب يموت دا ويقوله قلنا إله إلا الله قلنا إله إلا الله بعدين يقوله تاني قلنا إله إلا الله في آخر ماذا يقوله مش آيه فكأبع يعني سوء خاتب ف... فيكفيه مرة لم يزد إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه حتى يكون إيشف كلامه لا إله يكون ويصنى أيضا قراءة الفاتحة ويسين عند احتضاره يعني. قال أحمد ونقرؤون عند الميت إذا حضره الموت ليخفف عنه بالقرآن <تصفيق> ويصنى قراءة القرآن على الميت قال هذه لنا البدعة أما قراءة القرآن عند الاحتضار فقال هذا أمر يسن وقال هنا عن معقض نيسار اقرأوا يسيل على موتاهكم بضعيف ولكن ذكروا الإمام أحمد وذكروا غيره ولم يجعلون الودع وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن يعني استحب بتوجيه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة هذه اسم مستقبل مالك أرمالك وأهل المدينة من أوزعي. في حكميل يقول الحديث الاخر صحيح عن البيت الحراف وأهل الشاب وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا رأى ابو داود وحليس حسن فيه هنا سقط في بعض المسخ بعد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 وقول بسم الله اه زودوها من بعد كلمه على جنبه الايمن لا فقط فقط في بعض النسخ وهي زياده من بعض المخطوطات كلمه زياده ايه مع قاعده المكان والا على ظهرك يبقى هنا في طيط فاذا مات سن تطمئ ذ عينيه وقول ده بقى اول الله وعلى وعلى وفاه الرسول الله. اه مكتوب عندي على وفاه رسول الله لكن في الحديث وعلى ملته وفي رسوله اه بس هي في المتن وعلى وفاه رسوله وفيا من ايه ويل فإذا مات سنة تضميد عينيه يعني الزياده دي هتوضح لنا حاجه ان اللي فات في الاحتضار واذا مات من اول هنا ايه يبدا اذا لا يسند تضميد عينيه فقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه أمي أحد لما روض يقيه عن بكر بن عبد الله المزنين ونفظه وعلى ملة رسول الله حديث وصح وصحى عبد عمر مرفوعا عند إنزاله إلى القبر يعني الأثر ورد في الإنزال القبر أما ما ورد عن بكر بن عبد الله المزني فهو مقطوع ضعيفا إذا إذن قال بسم الله على فتر رسول الله دليل عليه انما الدليل عليها عند انزال القبر يقول بسم الله وعلى ملتي منصور الله ولا باس بتقبيله فنور من ليل وله بعد تكفين يعني يجوز لا باس يعني يجوز لا باس يرد على من منع وغالبا التقاء في المتون بي... بي... لما بيقول لا باس ويجوز ولا يكره المفروض دي مش احكام لا يكره مش حكم انما مكروه ده انما هو بيرد على ولا يكرع المسخن بالشمس مش هل ناخدناها؟ <تصفيق> طب هو ايه اللي خلناها يقول او ايه اللي جبره ان هو يقول لا يبقى هو جائز فعشان يرده على مذهب اخر فهو الاصل ان هو يثبت احكامه الا ان هو ينفي حكم ده, ده بيرد فيه على مذهب فهو يقول لا بأس بتقبيلي معنى كده ان كان فيه خلاف وهو يريد ان يقرر المذهب لا بأس بتقبيلي الميت والنظر الليل ولو بعد تكفينه الحديث عائشة ابن عباس ان ابا بكر وقبل قبل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي قالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مفعون وهو هيت حتى رايت الطمع تسيل على وجهه حديث طيب تمام في برضه بعض الاحكام اللي ما اتكررش هنا زي الاصراف التجهيز استحباب الاصراف تجهيز الميه ولكن يجوز التأخير لبعض الشيء للاجتماع لاجتماع الناس يعني أحيانا بيموت الميت بالليل وده شمه الفاكر صعب اجتماع الناس من القرى خصوصا من الموسط فممكن يأقرها للظهر بحيث ان الناس فيستحب الاستراع بتجهيز الميت إلا في حالات معينة ويستحب قضاء دين الميت الاستراع قضاء الميت الدين الديون يستحب للميت يجب عليه ان يوفي بديونه التي ليس عليها دليل ليس عليها الديون ديون عليه بينه فيها زي واحد مديله, مديله فيها شكوت دي يجب يستحب فيه يوفي اما الذي ليس عليها بينه فيجب عليه ان يوفي بها في مكتوب او يوصي بها شفويا لاحد ابنائه حتى اذا مات قضا الدين وايضا لو في تاجر وله دكان يكتب الديون في كراسه بحيث ان هو مات ذهب احد اوليائه من ابنائه ويفتح الكراسه يعرف ما فيها حتى سداد الديون التي عليه ويستحب تطريق الوصية أيه هو وصّل شيء ويستحب أن يفرقها قبل أن يدفل صصت وغسل الميت ضد كثاية إجماعاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصده راق ناقده وقصده عن إيه؟ لا مش نقصده وقع على كسرت عنه الواقص لو كسر عنه المحر اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبية يعني يكفن في ثوبية لأنه محر وشلط في الماء الطهورية والإذاحة تباقي الأغسل يعني يشترط في الماء ما يشترط في الطهارة التي يكفنه وفي الغاسل يعني يشترط في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة الغاسل اللي هو مين؟ من يقلب الميت من يقلب الميت لا من يصب الماء ماشي؟ مش فيه اثنين واحد بيصب الماء والتاني يقلب الماء المغسل هو يقلب الماء الهذ يباشر فهو الغاسر يصطر فيه الاسلائح وحفر بمعنى ايه؟ بممكن يخلي الطفل صغير يصبله الماء او يصاب الماء من خرطوم مش من اهل بقى خالص بقى خرطوم معاه واحد يمسيط له خرطوم او يعلق خرطوم كده وما يتنزل وهو إن كان لا أحد يعينه ولكن المقصود هنا في هو الذي يقدر الميت لأنها شروط في كل عباد والأفضل ثقة يعني الأفضل في تقسير الميت أن يكون الغاسل ثقة ثقة ليه حتى لا يفضح الميت وأيضا من, من الأمور المهمة إن كان الميت من أهل الصلاح يستحق ذكر محاسم موتة كان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 أما لو كان من أهل البدع و شر فالأفضل أنه يفضحه لا لذاته إنما يفضح طريقته واحد كبير في الصفرية و يدوه الناس يعني مبتدع و يكره السنة فإذا مات فضيحته ليس فضيحة لذاته إنما فضيحة لطريقته فهنا قال الأفضل ثقة عشان كده يكتم عليه ولو أجر الكبير في ورط فيها أحاديث في الكتبان العلمية عارفهم بأحكام الغسل عارف بأحكام الغسل لابد أن يتمرن المعرفة والعلم فيهم فقط بين معرفة والعلم. صح؟ العارف يعني يعرف أحكامه ولكن يتمرن عليها مش؟ يعني إنا ممكن ندرس كتاب الغسل والصلاة غسل الميت وإنت ممكن تكون العملية نظرية ليس فيها تمرين ولا مبارسة. مفيش مبارسة من ذلك انا فكرت ان انا ممكن نعمل ورش عمل في بعض المسائل زي ورش عمل للحك ورش عمل للزكاء ورش عمل للزكاء عمل للجنائز ورش عمل للوضوء يعني كده بس مش هينفع في أوقات المعهد مشانا بتبقى عملي بس مش هتبقى في الموعيد مش هياس هاي على الوقت تبقى في أوقات اخرى ممكن يبقى فيه معاد بصور الحجي لان الحجي محتاج فعلا الى دراسة عملية اكتر عارف احكام الغسل برضو ممكن اشتد لي اخوة لبعض الشرائط مسجلة فيديو على طريقة الغسل ممكن لي يساعدوا بعض فيها لو واحد يعرف حاجة مسجلة ممكن نعمل وممكن لو فيه ان شاء الله عرش تعمل نعملها ان شاء فيه ولقوي ابن عمر لا يغثل موتاكم الا المأمونون لابقى جده ضعيف وضعف رواه ابن ماجه في التكميل وضعف قال في التكميل ضعف والأولى به وصي العدل الأولى بتخسيره وصيه من هو الوصي الذي وص قبل أن يموت يعني ما يتقبل ما يموته كلان يغسلهم الأولى هو هذا الوصي العدل لازم الوصي يكون عدل عدل يعني لا يتظهر عليه علامات الفسم وغير لأن أبا بكر السردين أوصى أن تغسلهم رأة فأسماء بنتهم فقامت بذلك نضعف و... وأوصى أرس أن يغسله محمد بن السليم ففعر ده التكميل رواه آ... ابن سعد في الطبقاء وصحى وصحى حقر جاية وإذا صار في غسل في غسله ستر عورته وجوبا ده بقى طريقه التقسير. في الأول يستر عورته وجوبا, بيجيب السر وجوباً يجيب خرقه ويضعها امام الى السنه وربعه يعني يجب عليه ذلك حتى لا انكشف عورى الميت ده على يعنى الميت لا عورى والاولى ستر الميت على الاظهار في البس في البس حتى بعد البس وتصوير الموتة وانتشارها على الصور ده أمر من الأمور المنكبة تقول لا, لا يصور الماء ولا ينشر صورته ولا يدخل مع الغاسر إلا الثقة المأمون الغاسر بيقعد ويخشه ما يدخلش حتى معاه السلطة اللي بيغسل الموتى هم جايبين ويخش على فلوس يعني هم اللي بيحتاجين يخشه ومش حتى يخش ابنه وأبوه عمه خاله لعل تظهر عليه علامة من العلامات السيئة فيكتم عليها يقول آسف أنا وش أرسل حده هو ما وكمان ممكن يرتبك المغفّر في أثناء التخسير تظهر عليه شيء من الأمور التي لم يكن جاهز لها فيرتبك فلا يكون أحد معه حتى الخطة أنه يجمع نفسه ويستطيع التفكير في أمر كده ممكن يكون معاه كتاب التخسير يبقى مرجع ليه. يبقى معه شغطته لو يخرجه ويظهر <تصفيق> طيب نخليها في الأخرى عشاني كمان السلام عليكم إن شاء الله أكبرك ومستنكمن وجوباً لاستر عورات وجوباً قال في المهمي لا نعلم في ذلك خلافك الحديث عليه لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت هذا ضعب جداً ثم يلف, ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لان النظر الى العوره حرام فلبسها اولا دي قاعده ما يحرم النظر الي يحرم الذنب خلاص فهو هيعمل ايه هي؟ هيلبس خرقه او يلبس كوانتي سميك سميك بحيث ان هو يمنع حسه اللمس خد بالك البس ماتي او ثلاث اربع كوانتيات اللي هي العمليات المطاط ثم يكون معه خرقه ويونج طريقه التنجيه بقى ازاي كيف هي ونجيه؟ الكتاب ده هو الميت ماشي؟ ده راسه رجله ماشي؟ اليوم جاي رافع راسه قليلاً كده زوجة خمس راسه ولا كتفه؟ راسه راسه كتف جزه يعني جزه بحيث ان هو ده اه دي بطنه تكون دي بطنه ويضع برفق يدهو على ايه؟ على بطنه برفق البطن يحط ايده فين بالظبط من تحت اه الصدري تماما اللي هي مكان المعده عند فم المعده فم المعده فين عند انت في مش فين عضمة كده عظم اهو اول العظم لازم يجي يحط كده وضغط برفق مش مش تفعص. برفق هذا الضغط سيؤثر على ايه هيخرج من المعده هيخرجه خارج ايه من فم واللي تحت المعدة هيخرج من ايه من دبر ينجيه ده كلمة ينجيه ده معنى كلمة ينجيه ينجيه يعني يخرج ما في أمعائه وما في معدته هيضغط اللي ضغطة بسيطة هيخرج من الايه من الفم ومن الضبر يرثل دي اول مرة وبعدين يسيبه كده وبعدين يرث هنا بقى يرثل ايه النجاسة التي نزلت من الضبر بفرقة بفرقة بنظفة أو مقطنة ينظف ويغسل مكانه حتى يطمئن أن الجاسة انتهت ويبدأ يرجع تاني مرة تاني لعل يكون فيه أكثر من ذلك يضغط ضغطة رقيقة رفيقة وبعد كده إيه؟ وهكذا حتى يطمئن أنه إيه اللي كان عادش فيه العضوات السابعة عادش فيه عضوات فالضغط الرفيق ده هيخرج ما فيه بطول يعني الضغط هيعمل إيه زي ما فيه حاجة تضغط عليه هتخرجه من الطرفين تبعنا ويلف على يده خرقه فينضيه بها ويجب غسل ما به من نجاسه يبدا يغسل الذي نجا من النجاسه فهمه من النجاسه من الثوب لان المقصود بغسله تطهيره حسب الامكان ويحرم مس عوره مس عوره, مس عورة من بلغ 7 سنين يعني عايز يقول اتفرج ما دام نفوق 7 سنين واقل من 7 قبل ال سنين ليست له عوره يجوزوا انت أما سوء السبع سنين فيعمل به كما يعمل بالبالغ لأن الله ويسن أن لا يمس سائر جسده إلا بخلقه أو التوانت اللي لابسه يمس سائر جسده لأنه حيغسله مرة بعدها لما رؤية أن عليهم غسلها النبي صلى الله عليه وسلم يدي غرقة يمسح بها من تحت القميص ذكره المروذي عن المربوذي هكذا ضبطها المربوذي خلاف المروزي ده واحد وده واحد ثاني المربوذي منسوب الى بلد اسمها مرودوف مر الروز اما المروزي منسوب الى بلد اسمها مر بس من غير روز خلاص فدول شخصين مختلفين المربوذي هنا اللي هو الميزي جماعه مشهور بهذا اللفظ المربوذي وذكر الكلام ده من حاشر في كتابي تفصيل المنتفع وللرجل ان يغسل زوجته وامته للرجل ان يغسل زوجته وامته لان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لو متي قبلي لبستك وكسوتك ده صحيح برضو ماشي وغسل علي فاطمه رضي الله عنها ولا ممكن منكر ده عشان كان اجماع قالوا في الكذب وانا فحسن يبقى يجوز الرجل ان يغسل زوجته وامتك لان العلاقة الزوجية لم تنقطع صح؟ بذليل ايه؟ ان هي المهارة في اول مكبوط حيارثة بس اللي ماهو حنيفة هتنقطع العلاقة الزوجية هم يبقى شكوسة الدليل على ذلك انه يوم القيامة تكون زوجتها بدون عقد كثير هي زوجته في الدنيا هي هي للزوجته بأخوة متعالوش الشيء يسعي لان هي لو كانت صالحة هتستهلك ولو انت صالحة ما هتستهلك في الاخر اما لو كانت فسدت ربنا هيعوارك عنها بأفضل منها وبينتها بدون سابق ايه؟ لما اذا توفي عنها؟ وتزولت بعده اتطلقت تاني طب بس اتخلصوا هذا شو <تصفيق> طيب من خلال ذلك؟ في الموضوع من البعض حاجة مش لا ما شفهم؟ لا أراجل زوجته زوجته زوجته هو ما نذكرش هنا أي سطر علاج. يعني يا زوجته في الدنيا كمان يكون في الأزول وبنتاً دون سببا يعني يجزل الرجل أن يغسل البنت هنا بنت ما قالش بنتاً له دون سبب بنتاً دون سبب أي بنت؟ قاراً قاضي ومخطاً وكره وسعيد, وسعيد وسعيد وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سمع يعني كما يحدث الرجل يحدث للمرأة حكام منذر إجماعا تحديث عبي بكر إن أثماء بالتعاية سيدة والسادة وقالت عائشة لا اصدفرنا من أمرنا ما استطرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسابه حديث الحسن حسن ولما مادى إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء الشيخ الأزباني قال أن عليه وقف هل يجوز لولد أن يغسل الأمة؟ لا لا يجوز للمرأة الاحد المقاهي ما كان يجوز للرجل ان بس يقرا ولا المرأة تبصر رجلا حتى لو صغير لازم يبقى مميز الغسل لابد ان يكون مميز يعني يكون سبع سنين لو قال سبع سنين يبقى له عوره امامها معك حتى لو وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كاس الجنازه يبقى يرتب تاني اول شيء يسرع غسلاته ثاني شيء يمديه يجي لتكيب الغسل كان واحد بيغتسل هو بيغسل نفسه وبعد كده بعد ما يمديه يقول هنا بقى حكم غسل الميت كحكم غسل الجنازه لقوله النساء يعني هيعمل ايه هيوضعه الاول وبعد كده ايه يغسله بقيد دت الوضوء الاول مواضع الوضوء ما تتغسلش بقول صلى النساء التي غسلنا ابنك ابتأنا بما يامنها والمواضي الوضوء منها لكن لا يدخل في ماء في فمه وأنفه بقول الأكثر يعني هو بوضيء بي للمضمضة والاستنشاق يستعيد عنها بمسح الأسنان وتنظف الفنه قطلة مبلولة ويمسح معها على أسنانه وماء في فمه لماذا؟ لأن لو أدخل في فمه ماء هتنزل تاني حيحتاج الى ايه انه هو الوضل تاني وهي الوضل تجيه مرة دا فتبقى عليه بقى كل المرة يتغطى هيدخل الله فالأولى هو يسلح اسنانه بل يأخذ خرقة مبلولة فينسح بها اسنانه ومنخريه المنخريه اللي هو فتحتين الامس هي ممكن تبقى منخريه ومنخريه ومنخور <تصفيق> منخور ثلاث لغات في, في المنخور منخلان منخلان لعوه فراغه مثنه في يقوم مقام المضمضة والإسترشاء الحديث إذا أمرتكم بأمر الفاتمين والسلطان ويقرأ الاتصال في غتلي على مرة واحدة يعني ما بسلوش مرة واحدة كما يغتسل للمسلم يغتسل ثلاثة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثاً وخمثاً الأكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وإن إن إن لم يخرج منه شيء يعني يقر على الحصار فلسلة واحدة إن لم يخرج منه شيء يعني ثلاث مرات إن يخرج منه شيء فإن خرج واجب إعادة الغسل إلى ثمه يعني لو خرج منه شيء يغسله ثاني خرج منه شيء يغسله ثاني لغاية تبع مرات فإن خرج بعد السبعة حشية بخطن فإن لم يستمسك فبيطين الحرص طين الحر يعني طين خارص طراب وعليه مية خارص لا, لا يخارطه شيء حتى لا يدخل معه شيء في الصبيعني طين خارص هو الإشكال إن في بعض الناس بيكون مريض بداء البطن بيكون مثلا عنده كبت ومشيد فكل ما هو بيعصره ويخرج منه شيء كل ما خرج يخرج شيء فالافضل الان ان هو بعد ما ينتهي يضع قطنه يعتشى بها قطن بقطن فاذا لم تستمسك يعني الامر شديد فيضع طين يسد بها الاخرج طين تضعه شكل ممكن لصق الطين ده على او لصق يضع قطن عليه اللصق ثم يغسل المحل قال أحمد لا يغسل ولا سبع خرج منه شيء أو لم يخط ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالضبط ويوضأ وجوبا ولا غسل يعني بعد الأخيرة بعد السبعة ويحتشفه يتوضى بقى وضوءا ولا يغسل ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون ظهرته جميل ولهوضأ وجوبا ولا غسل كجنب لأ هي الصحيح كجنوب أحدث بعد غسك قياسا على الجنوب الحي الذي أحدث بعد غسك هيعمل ايه؟ هاختزل تاني ولا هتوطط؟ هتوطط فبيقولها كجنوب أحدث بعد غسك فهي صححها كده ولا غسك كجنوب أحدث بعد غسك كجنوب الحي أحدث بعد غسك إذا كنت كبير وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء أولا غسك يعني فرضنا أنه هو خرجوا منهم في التخد شيء خلاص يطرق ولا يعاد لما فيه من الحرار كده انتهى تخسير الميت خلاص؟ لو الاخوة شافت شيء فيها يأثبت في الزهن يعني حاجة مصريفة إن شاء الله وسهل ولكن الممكن المواقف المخرجة اللي ممكن تحدث الجزء الأخير الخرج منهم شيء أو دم أو أحدهم يمعمل حتى والدم ما زال يخرج كل دي مواقف يتعامل معها فيما هو إيه؟ يسد أي نجاسة أخر يسددها بقطن يسددها ببلاثرة وهكذا وبالتمراء والخبرة يصبح المغسل أكثر خبرة ولكن هناك شيء خطير في التغسير المغسل يبدأ حياته لما يجي يغسل الميوتة بأن ده يتقرب بيه لله عز وجل وشيء يرقب بيه قلبه. إنه لما هذا الرجل كان له صولة وشيء وش ويكون ملطا بين يدي المغذرة وفيه من الغذورات وفيه من الشيء في ثم بعد أيام من كفرة التفسير بقت, بقت شكولانة بقت رظيفة ولا زي الإخوة الأطباء تعرف في الأول الأحوال يتأثر بحال المرضى ويتأثر بحالهم وبعدين ينصل لمرحلة بقت شغلانة وظيفة كان واحد احد الناس يحكي ان زوج وزوجة لهم ابن صبيب والابن ده تقريبا عمل حادثة وحاجة زي كده وذهبوا الى المستشفى بسرعة طبعا مستشفىاتنا الضارق فيها طبعا ايه بتعجل الإيه؟ الموت مش بتعجل الشفاء فدخل الضارق فالطبيب يتعامل معهم ببرود جدا لغاية من الولد مات وبعدين زعقوله وخرج عشر عامل وقال انتو زعلي ليه يعني انتو عبنا بيك وانتو شبابه هو تهاتو غيره ولا كإندي الإنسان ده ولا, ولا شيء لو في هذا الموقف قال هذه الكلمة وقال المستشفى على ده غير بقى الطرق التعامل مع المرضى الإنسان اللي غاية يموت وبعده ما يموت ولا كإنه شيء الآنه هيجي قدوينش وخلاص شيء مأساوي يعني فاااااااااااااااااااااااااا ده بسبب ان الطبيب لما بيتعامل بيتعامل معاك انها وظيفة وما فيش مورد لقلبه لان ما فيش حد يساعده مورد قلبي يعني حد يذكيره بالشغلاء اللي هو فيه الله فيش مورد للقلب فالقلب بيصبح ميت ميت من جهة الايه؟ قصوش الموت اللي لا وتسلوك لا ميت من جهة الايه؟ الاحساس بالمتع عمل وظيفة عاخد كم؟ وبقت شغلنته عباره عن اتلهم انه شغلانه خطيره بتحتاج لقطه قلب اتثار من الايه من, من الوظيفه فلا من الاطباء يعمل لهم برامج دوريه لفحص القلوب حتى ما تبقاش وظيفه يبقى عندهم دي زي كل الموظفين اللي في الدنيا لابد ان يكون عندهم دي ان المشكله الحقيقيه عندنا هو ان احنا يبقى عندنا دي نتعامل مع الامور بديل انما كل الناس المغرب جه ادخل نور العيشه جه ايد النور ليه عشان هدفه ان هو يفسد على الناس حياتهم عشان يزهقوا من الايه من السياسه يزهقوا من السياسة. اللي ماسكين السياسه لان عنده شرط دين هو قلبه مش مطوع بينام الصبح طول في الصباح من بعد الفجر لغايه الظهر على ما استيقظوا او يقوموا منهم عشان يدخل نور هو لو عنده دين تمام مسلمين بيظهر لا من الأمور قبل تطبيق الشريعه ان احنا نخلي الناس أو مش قابض تطبيق الشريعه بعض تطبيق الشريعه لا ده تطبيق الشريعه سياسي وفرضي على الافراد تطبيق الشريعه على المسلم وشاهد المعركه لا يذكر ولا يكفل ولا يصل عليه حديث جابر الانسيه صلى الله عليه وسلم اول جزء الشهداء اختلف في دلالتها ولن ممثل ولا يصل عليه ده شهيد المعركه شهيد معين شهيد معركه وشهيد اخر مش زي ما بيقولوا كده شهيد دنيا وهو الدنيا وآخر شهيد الدنيا وآخر وهو شهيد المعركة شهيد الدنيا وهو شهيد مين؟ المغطون الغير اللي هو المغطون المغطون وغيرون اللي هو هيأتي حكمه من رد هو احنا نتكلم شهيد المعركة فحد هو الذي لا يغثل ولا يصل عليه ولا يكفل ولا يدفل في مقابر المسلمين شيء لوحده لأنه لا يحتاج إلى أحد والعلماء يقولون ان التكفير الغسل والتكفين والصلاة على الميت تخدم الميت ليه؟ التشفيع لي والدفن في مقابل المسلمين كل ده بيشفع على الميت وأما الشهيد فهو يشفع في الناس ولا يشفع فيه ليش حد يشفع فيه هو يشفع في الناس فلا يحتاج إلى هذه الأمور لأنه أصبح فيه للدرجات العلمة والمقتول ظلماً لا يغثر ولا يكفن ولا يصلى عليه هل ايه؟ الشهيد يلت والحيد اه في أرض المعركة ولك والشهداء بقى الحمزة والمقتول هو من لا يوثل ولا يكفل ولو عليه الحديث السعيد ابن مسل زايد ومقفوع من قتل لدون الدين فهو شهيد ومن قتل لدون نذب فهو شهيد ومن قتل لدون أبال فهو شهيد ومن قتل لدون فهو شهيد رواه داود التجذير صحى وعنه يغثل ويصلى عليه ولا رايح القتيل المعركة الذي يسمى شهيد ولا يحكم عليه بذلك اما الشهيد الش... المقتول الاخر يسمى شهيد يغسل ويصلى عليه لان ابن الزبير غسل وصلي عليه تراوضوا وضوء صحيح وحتى قول مالك والشافعي اضرار الزبير قتل في ايه قتل في قتلوا الحجاج فاما الشهيد دي غير القتل كالمطعون والبطون فيغسل لا نعلم في خلاف ااا ويجب بقاء دمه عليه تشهير المعارك لانه صلى الله عليه وسلم امر بذبح شهداء وحمده تعالى ودثه في ثيابه فظن يجب دثه في ثيابه الى حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر القتل في خط لا واحد ان الحديد والجلود وان يتفنن في ثيابه بالدماء فضع ولا يبين يصلي في صله على احد احد بعد 8 8 سنوات كان مودع لها ولا يصلي على احد غيره فدل ذلك على انه ايه ان هو الا خاص بشمداء احد ماشي فان سرب ثيابه كفن في رجلها لأن صفيه ارسلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ثوبيه ليكفن حمزه في هنا فكفنه في احاديهما وكفنه في الاخر رجله اخرى فقال يعقوب المشيبة وصالت الإسناني عن حديث صحيح صفية مين صفية؟ حمثة بنت عزم الطلب عمثة أنه يصفر يا أخت رضي الله عنه <تصفيق> وإن حمل فأكل أو شرب أو مام أو بال أو تكلم أو عاطسها أو طالب قائه عرفة فأتغيره يغثب ويصلى عليها يعني يقول شهيد المعركة اللي هو قتل في المعركة أما لو أصيب بجرح في المعركة وحمل ودوي دوبر المعركة ومات بعد ذلك فهو قفايا بيجي صلى عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد ابن معاف وصلى عليك وكان شهيدا وصلى المسلمون على عمر وعليك وهم شهدان قال لابن فجر استخد لم أجده بيضا في سنة. ولكن وراء ضيق صحيح المخارع المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة بين ايديهم اختلت لها عرش الرحمن طب الجنازة بين ايديهم تدل عليهم ايه؟ من غسل عليهم وصل عليهم او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة انت او شهيد المعركة قتل وعليه جنابة زي حضرة. زي حضرة بس الكلام ده بقى فيه حارة الحديث الأول ومعلينا عنها <تصفيق> قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما مال حظال ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة هايعة يعني هيا على القداد والجهاد اسمه هايعة فخرج بضو جنوب ولم يبتسل رضو الطيلسي طيلسي. هذا الحديث في الحقيقة ليس عليه دليل على ما ذكره المؤلف لأن الملائكة غسلته ولم يغسله البشر ولو كان واجبا لغسله النبي صلى الله عليه وسلم فتغسل الملائكة رامى له وليس تثبت لأحد ولذلك الراجب انه حتى لو مات جنوبا لا يغسل وانسلط من دبته او ترد من شاهد او وجد ميتا لا اثر به غسل لصوله وجدنا في المعركة ميت ولكن لا اثر به لا عارف جروح ولا, ولا شيء حيبثل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بكلومهم الكلوم اللي هي جمحة اللي هو الجرح كلومهم يعني جمحين وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكثاره يعني يقاتل فتقطع يده فأيضا تغسل وتوضع معه في أكثار فعرضه أسماء بابنها ابنها عبد الله بالزبايج. وكانت أسماء عميات في فترة القتال وكان بلغ بها سن مئة عام وكانت تشجع ابنها على القتال فإن يوجد إذا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة قال أحمد صلى او أيوب على رجل وصلى عمر على أباب بالشام وصلى أبو عبيدة على رنوس بالشام فقال <تصفيق> هما الله بن احمد ابن القطائر يدل بمكه من موقع الجبل روى بنت خاطر فكان عبد الرحمن ابن عتاب ابن اسيد فصلى عليها اهل مكه حلو ايه موقوفات باي طيب لو ده بالنسبه للشهيد كان حكم الشهيد ان هو ان قطعه الشيء منه يغسل ما توضع في لو, لو حي لا لا ولا ولا عليه ولا يغسل لو جثه الساقط حيه وغيره لا يصلوا عليها ولكن تدفن وثقت لاربعه اشهر كالمولود حي الثقت او السقط او السقط يعني السين مثلثه تنطق بثلاثة كان مولودي حياً ويصلى عليه نص عليه الحديث المبيرة مدفوعة والثقت يصلى عليه بوا عبد داود حديث صحيح حاضر ولفظه والطفل يصلى عليه وذلك الراحة نفتج به الراجح ان الثقت ثلاث انواع النوع الاول استهل صاريخاً فذا يصلى عليه ويغسل بالاجزاء استهل صرخه يعني ايه دهن الطريقه يعني اتولد ووقوا ماشي مستهل صرخه استهل يعني نقع صوته يقول لك ايه الاهلال يعني التلبيه الصوت المرتفع استهل يعني الساعات ما قبل فرقه الولاده النوع الثاني صف ل اربع اشهر لا بعد 14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 فلا يصلى عليها ولا يتوثب بل يلافع في خallق回去 وقد فاء على ذلك الدليل على القول الثاني اللي هو يصلى عليه استهبابا قول النبي صلى الله عليه الطفل لا يصلى عليه ولا يلمس ولا يورث حتى يستهد ماشي وحديث الطفل يصلى عليه في الاستهباب يعني اللي حديثين حديث الطفل يصلى عليه الاموض Eliot في, في, في الكتاء وفي حديث آخر الطفل لا يصلى عليه ولا يارف ولا يورف حتى يستهل خلاص يبقى مقصود بالطفل يصاب عليها على الاتحبال ان استهل على الوجوب وإن لم يستهلف على الاتحبال يعني قول اليمسى صلى الله عليه وسلم حتى يستهل الصارخة ده على أنه إيه؟ أن الصلاة معلقة بالاستهلال الصارخة فيما كده استقط علىها ثلاث أنواع إن سقطت المرأة من أول يوم لغاية أربعة أشهر ده ليس لوحنو لا يعتبر، يعتبر ده يلاث في خطه ويدفن النوع الثاني بقى من بعد اربع اشهر بعد ما نفس الرحم لغايه ما يتولد ويستهل صراخه يستحب الصلاه عليه يستحب الصلاه عليه يا من بعد الاستهجان صراخه يجب الصلاه عليه لانه اصبح طفل يستهل صراخه قام لابيه سالف الطفل الذي يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل الصراخه ممكن يكون ده مثل لا مش مثل ولا ده تقييد الطفل يصلى عليه وحتى اثناء الصراخه قيّده كذلك وإيه نسمى صقته هو يعني استهل صالحة الصقته أي مولوث. بس ولد كاملا وسمى طفل إنما لو ولد ناقص وسمى صالحة واحدة ولد واحدة سقطت ويعني أنت فهمين الصق أنه نزل ميت صح؟ لا ممكن ينزل استهل صالحة يعني واحدة عندها ست شهور حامل في ست شهور ممكن تبلد ولا ده ممكن تبقى، ده ما يسمى ليه صغط صغط بلكن صغط. يعني الصغط اللي هو دونة 19 دولة دونة كمال يعني ماذا لو تبقى من الجزء سرعي؟ هل تبقى من الجزء؟ يعني قطعت من لا، ما أنا لسا قمت بتبقى سرعي صغط؟ لا، ماكي صغط عليه صغط عليه علي كله اه، يتطلع الجزء من ولا يغس، ولا يغسل, يغسل المسلمن كثيرا ولو ذميا لا يكفنها ولا يصلي عليه ولا يتبعه جنازته طبعا بدا اولى يعني يروح كنيسه طبعا <تصفيق> ما <تصفيق> بيغسلها بيتغسلوا مش لا مش لازم يعني <تصفيق> يعني هو مش غسل عشان يغسلوا <تصفيق> <تصفيق> ولكن يحرم على المسلم ان يحرق امه هل <تصفيق> قلناها في حياتة المريض تقول لها اثنين خكم واحد ايه دي قولنا الاصل انها مكروهة البقاء بيأتي اه اه يعني فيها او بلدعو <تصفيق> عشان فاطر الاخوة الانسانية لا <تصفيق> عزيه عشان تقول له ايه مخصوصك زيه لو انت مات تو... توعيده يعني فهي في الحقيقة مش تقعتي هي وعف زي ما انه يصنع منها بعد لأنك ذلك نظيم الله وقال تعالى لا تتولوا قوماً راضي الله عليه بل يواري بل يوارى لعدم من يواريه يوارى يعني يدفن بدل ما يؤذي الناس برائحة يدفن من الكفار كما فعل بأهل القليل القليل بادس يوم بادس وعن عليه رجل الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد نازل قال اذهب سوارك سين الله؟ وتكفيره فوق كفايه الاول صلى الله عليه وسلم كتموه في ثوبه والواجب ستر الجميع هنشرح الكتاب بسرعة؟ ولا واحده بالنقطه ان شاء الله والواجب ستر الجميع يبقى الواجب من التكفير ستر الجميع بأي من راسه ده اي شيء ستر براسه لواد قدمه يستر اي شيء يبقى احنا خلصنا من امر الواجب خلاص ايه الواجب ان هو يثمن في, في اي شيء يعني لو جبت خرقة وكفلت فيها الميت كله ودفنته بها اذي الحاجة الشيء فضل كفاية سقط لا كل ذا حيجي دلوقتي ولكن هنا الواجب ساتوا بجميعهم يبقى كده الامر الواجب اللي هو الحد الأدمن في قوله المعطية فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعر منها إياه الحقوة اللي هي ايه ثوب الداخلي من الحق الحقوة اللي هو فوق الورك ثم الحلق ولم يزد على ذلك طيب سوى ده بقى المستثنى رأس المحرم وجه المحرمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد وخميره رقته يا لو المحرم مات يكفن بدنه كله على رأسه والمحرمه تكفن جسمها كله على وجهها بسبب لا يصف البشر يبقى ده ثاني يبقى اول شرط ان هو يصطر جميع بدنه ثاني شرط بشيء بثوب اللي يصف البشرة ويجب ان يكون من البوس مثله من البوس مثله المثله هنا في نوعين مثله يعني فيه حياته ملبوس يلبس فيه حياته شيء مش شاذ وقاله لا النوع التاني مثله يعني مثل حاله لا يغانى في الثوب جدا ولا يعني من نثل مسلوء يعني إخنا بتلبس إيه؟ من أوسط, أوسط الناس اللي بتلبس بتلبس ثياب معروفنا لما يموت بقى يتنظروا بقى يوه أحسن حاجة وأغلى لا من نثل مسل لأنه لا يجحب فيها الميت ولا على ورصة لأنه في الحقيقة لما بيجيبوه بيجيبوه أول ما يموت للميت انطقن ماله إلى الورصة إكبارا ولذلك الناس اللي هي بتصرف الجنائس من مال الميت ربنا هيعسفهم على أغل الأرض ويغالي ويجيب أحسن مطرق وأغلى مطرق وكل ده من مال الأيتام وهو لا يدري هذا المسكين أنه يأكل من مال اليتيم والذين يأكلون أموال اليتيم ظلمة إنما يكون في بطول النهر مال اليتيم ظلم هو استفاده اليتيم ابن الميت استفاده إيه؟ من هذا الأمر وبعزاء ويتاء دلوقتي ما بيجيبه إيه يعني صفره إيه أو و قهوه و قهوه و بالنسبه كل دي مصاريف من من دار الميت وهي ضمن من اموال الجامع ياكلوا المريضه في شهادات اكل وشرب وغير ذلك وكانهم فرحانين ان هو مات فكل ده كل ده من كل ده ضمن منيته واللي بيعمله مين الاعمام وان هم عايزين يتنظرو قدام الناس والمره زوجته المسكينه ما بعد كده يتكون بالديون ويتركون بغير ذلك ولا يعبروه أفضل الصح أنه أول ما يموت يحظظ على ماله لكن إله وليه ابن أو أخ أول حالة يشوف ماله كام ويحظظ عليه عايز بقى يسطف نجيب ويسطف نجيب نفسه لأنه هو الأمر اللي يعود ليه الاصطفال مش من بدع يطرف بدون بدع بدون مقرئين ولا, ولا بيط ذلك ويجب أن يكون من ملبوس مثل من ملبوس مثل حديث في المسلم إذا كفن أحدكم الأخاء فليحسن كفن إحسن كفن ليس معناه أنه غالي لا إحسن كفن يكون حسن ابيض نظيف ما لم يوصي بدونه يعني حلميت يوصي بدون مسلم أقل شيء ويريد أن يدفن فيه لأن الحق قناة وقد ترك وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكسن فيه سوبين كان يورط فيهن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 هيجيب 12 متر زوبه ابيض او 13 متر يعني متر ايه احتياطي وبعدين اقطعهم 2 متر 6 دي 6 قطع ويبدا كل قطعتين في بعض وتخيطوا خلاص هيبقوا عنده في النهايه إيه؟ 3 قطع الثلاث قطع يحط دي الملايه في النص لو كبير لو الملايه كبير شويه خلي 2 متر ونص يعني الحكرة بطول الميتة وبعدين يحط الميت في النص في النص اللي هو على الخط بتاعه فأكيدهم أن الميت مصه على جنبه متر على جنبه متر تلت طباط و تلت طباط وبعدين يجيب ايه أول حاجة تبسطه على بعضها فوق بعض ويبضع عليها مستلقين مستلقين على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيصر على الشق الايمن الطرف العلوي العلوي له طبقه عليا بناخد اولها كده توقف تحت جنبه الايمن اول واحده تحت. تحت من الشمال تحت اليمين مم. ويجيب الطرف الثاني بقى من اليمين للشمال بعدين يرجعها اللي في النص الشمال للشمال لليمين مش كلهم على بعض غير الطبقات على لا طبقه طبقه ثم تعرفها الايمن على الايسر ثم الثانيه والثالثه طب الدليل على ذلك عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه في اثواب بيض سحليه يعني قط جدت يمانيه ليس فيها قميص ولا عمامه ادرج فيها ادراجه هو ده بيسموه الادراج يدرج يعني ايه يوضع طبقه طبقه ويوضع عليه حموط الحموط اللي هو العطور او الطيب والطيب ينقيبها ما يحطش فيه إيتانول ولا حاجة لأنه فيه خلاف في نجسه فالأيما الأرواح عليه نجس فلا يعرض الميت إلى إليه؟ إليه شيء من الخلاف يجيب زيت زيوت كده وأيضا وأثناء تخسير الميت يوضع عليه كفور علماء على كفور بيه بقى الكفور له مصطط متعددة الكفور حد شام ريحته زي راحت إيه؟ أبو فاس ده فاس راحت أبو فاس عرفينه؟ أبو فاس بيعمل إيه بقى؟ ينصد بالمفاصل بي فلما يحطه على المفاصل يليّنها أنا سيت أقول لكم أنه هو قبل أن يبدأ في التخصيل يليّن المفاصل تليّن المفاصل دي إيه؟ إن لو مات ساعات دون تليّن المفاصل المفاصل بتتحقّر فيه سوائل هنا في المفاصل لو نشفت سوائل ليش شحن كده عرف شحن العربيات لو نشفت هيتحقق فيه يلينه فلو حد باته ميت قبل ان يأتي المغسل يبدأ يلينه كل ساعتين تنة تخش يلين الميت أربع مفاصل مفاصل الكتفين وكفاصل الرجلين والوريكين ومفاصل الثراعين كل المفاصل عشان احدى صفاق تسهيل التكسل وبعدين نبقى المفاصل دي كفور وتستقل التكسل حتى ايه يخلي الميت بسخط ولا تتيبس المفاخر وبعدين ليه فايدة كبيرة جدا الكفور ده بيتعامل بإيه؟ طارد للحشرات والهواة بالرد رقيحة تطرد لو واحد عنده نموس الكفور بيطرد الناموس في الناموس الكتير اللي اعنا فيه يضع الكفور على الماء أو على على اخر غسلة في غسلات الماء ينزل الاول الذي خط التزول ال... يعني يغسل الأول بماء وستر والعلماء اختلفوا في السدر هل يوضع على الماء ولا يوضع الأول على المدك؟ مش حاجه حت... السدر للتنظيف فقالوا حتى لو وضع على الماء يوضع الأول اول مره من غير سدر وبعد كده بالسدر او يغسل بصابون الصابون حكمه بالستر والانثى في خمسه اثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين الصفة ديت هو بيذكرها حديث ليلة بانتقائف الثقافية قالت كنت في من غسل أمك الثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند رفاتها فكان أول ما أعطى على رسول صلى الله عليه وسلم الخيقى ثم الدرع الدرع اللي هو الباب المرأة ثم الخمار ثم الملحف ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر الاثر قضى عيف الشيخ الالباني ذكر ان هذه الصورة من البدع وانها تتفن كما, كما يتفن العجر ولكن في الحقيقة ثبت بطريقة اخر عن امه عطية ما يوجب هذا الحديث فالاولى فكرة هذا الفعل وخصصا على هذا الفعل الجمهور إنه يفعل هذه الطريقة اللي هي أه. الحديث في خمسة أثواب نقول الحيثة على أم عطية دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اتفق عليه ونحن نغسل ابن ندا وقال اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك مم. رأيتنا ذلك من ماء المسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما خرغنا آذن ما فألقى إلينا حقوة هذه حقوة مقال أشعرناها إياها تاب في الوقاية المتحق عالف في الوقاية أخرى ابدأنا بما يأمينها وموابع الوضوء منها فتغفرنا شعرها ثلاثة ثلاثة طلوح فألقناها ختاة فدل على أن في حقوة فيه مثل إيه؟ مع وجود مع الحقوة ليه الحقوة لهو الإزهار مع معرفة أن المرأة سترة من الرجل فيجوز أننا نفعل هذه الستقوة وليس لك من المتاع ضمن على الجمهور اكثر الغرامات على هذه الزم ويستحب ايضا تطفيشها على المره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دفرنا, دفرنا شعره ثلاثه قرون فالحقناها في الفخ قرنين في النصيه والصبي في اسبوع واحد لانخذوا على رجل ويبيع في ثلاثه لو في صبي يبيع في ثلاثه اسبوع وفي ثوب الواحد هنا برون ما لم يرثه غيره المكلف يعني لو كان الصبي وارث غير مكلف لا يجوز الزياده عن واحد ليه بقى لان غير المكلف وارث فهنا وانفق من مال مين من ماله وهو ليش له راث فلا بد للولي أن يعمل الاصح ل الايه صاحب المال فهو بان من مال الايه عايز في الثلاثة يكفن في الثلاثة من غير ما لليه الصبير والصبي... والصبيرة في قميص ولفافتين يعني صبيرة صبيرة ويكرأ التكفين شعر وصوف لأنه خلاف فعل الثلاث الصوف يكفن في صوف أو في شع ده خلاف فعل الثلاث طب هل يجوز التكفين في قميص بعد كفه في جرابيه قميص يعني لما توفى عبد الله ابن ابي جهل جاء اليه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطني قميصك وكفنك وكفن ابو في فاعطاه فكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان من المنافقين لما, لما راحت النبي صلى الله عليه وسلم بالكاس ويقرا التكفين بشعر وصوف او شعره شعر بفتح العين واللي هو الشعر يسمى شعار ومزعفر ومع أصفر ولولي امرأة مزعفر يعني مصدوق بزعفر لا زعفر لونه ايه؟ لأ, لا لونه يعني والد كده يشبه الأحمر ومع لونه ايه؟ أصفر كده لون الأصفر ولولي امرأة لعدى مروده عن السلف طبعا هو يعني لا يليق بحال الميت ان هو يعني اجيب له قماش فشي <تصفيق> وا اكفنه فيه لا يليق بحال الميت حال الميت على الحزن والبياض نعم تشوفوا فيه ما يلبسوه وحيانه وكثير فيها المو... الموت فتدلئ على ان البياض من احسن فيها كان الرساله يحب اللون الابيض اللباس الابيض يعني ومنقوش يعني يقرع التكفين في ثوب منقوش مشكر لذلك ولانه لا يليق بالحال يليق بحال الميت ان يكون ابيض يعني ويحرم بجد لانه لامر صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء الاخر ده لو صح يبقى حديث انما هيبقى يعني ثابت انما لم يرد لم يرد هذا الحديث والحديث وارد وحرير ومداهر طبعا يحرم الحرير للرجل بتحريم على ثمن الحياة ويقرا تكفين المراه بيه ليه لانه غالي واهدار للمال واظهر المداهر وده بيحرم على الرجال احياء ولا يحرم وطبعا يخرج عن الحالة العادة وهو من منابس الزينة فلا يريق حال الميت البياغ بيقول البسوا منين في يا بيكم البياغ لأنه أطفر وأطفر فيها موجانة والكفر مقادم على الدين والوصية والدراس أول حاجة يخرج الدين وبعدين يخرج الوصية وبعدين يخرج الكفر الأول وبعدين الدين والوصية بعدين قال ايه المرافق في نهايه التوقع شيء لا تطرح لو لو, لو... لو سهلت الناس تنزع في الختم اما لو كانت مثبته ولا تنزع الا بكسر اسنان الميت لا تزع زيها اتوز الميت ان كسر عظم الميت ككثري حي ف فهي كانت هي نوعين ممكن تلاقيها تلبسه كده تلبس في الصرا فدي زي الخاتم بالظبط لا اما لو كانت ستوزع لنا بكسر العظم الميت يعني مش عشان الراجل يعني فقته ما احنا قلنا حكمه حكمه لو كان فوق الاربع شهور استحابه تاخير <تصفيق> دفنه أقل من أربع شبوك لا يكفر ولا يجفر يجف فقط لا يكفر ويوسر ولا يوصل على تكفير ويجفر لعنى تكفير ويجفر تكفير هو قال إن الوثة هتكفر في ثلاثة بثلاثة إضار خلسة إضار الإضار اللي هو الحق اللي بتصالى القلب المعطية اللي تلبسناها إضار زي الإضار المحلم كده وبعدين خمار خمار تتلبس تغطي بها إيه؟ راسه ووجهه درع اول وقميص او درع وقميص او درع القميص اللي هو ايه ده اه اه فصل القميص قميص هايئه ايه اللي قاعد يا اما بقى قميص من اول البدن نوعه القش ادوس على اللي قاعد فيه مش لازم مهون ايه يا ممرضه انا اللي عايشه فيه ممكن تتفقا في اه there... حتى لو خلاف الابيض يعني وكان... لو لقينا ابيض ماشي لو ما لقيناش ابيض ممكن يبقى ايه ابيض بس الافضل هو <تصفيق> اه اما ما... كان في حاجه جاهزه ولا يرهق الميت بالشراء يعني متفقنا في حتى تشتري برضه خالص نجيب لي فتين بيضه زي الراجل بالظبط وتعمل نفس يعني هو زي الرجل بالضبط بس في لفتتين وثلاثة زيادة اللي هو الخمار والخميص والإصاف ولو تحطت خمس لفات جائز ده الشيخ الألماني بيقول زي الرجل ولكن الأمر فيها واسع الأمر فيها الواسع والأسطر لها الأفضل الأسطر لها شو مسعات مرضى مستبت؟ وفي مناطق المناطق حط قطن في المناطق ديه تتزاق بخلصت لا تسمين المواطن يا شكرا هو هو بريد هيلو يتكسر لا هو لا يصور إنما لابد فيه مصلحة بعينا إحنا ماشي إنما مش كويس نحن نصور النوطي على نفسه ما شاء دكتور أفضل دكتور ما شاء أنك لتسكت عند الوسطي ترضي ليلة آآ تكفت طلعا تكفت المنزل العمل جانبا راشق العمل جانبا Inshallah netimdan chaqiraman. Siz ko'rdingizmi? Ha. Inshallah. <gülüyor> Aniq